فرأى الحديث سراقة ابن مالك ما. زكاء أبي بكر رضي الله عنه حين سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً ما يكتبش رضي الله عنه ده جفاء وإجحاف شديد خاصة في السيرة يتجاوز عن هذا بما لأستحسنه أيضا فيه كتب الأدوات اللغة يعني مؤصول الفقه وحتى كلام على النبي صلى الله عليه وسلم إما ما, ما لا يصلوا ولا يسلموا إما يكتفوا بالسلام يعني على اعتبار ان المادة شديدة لاختصار شأنها كده يعني وده برضو غير حسن لانه الادوات تبقى مواد جافة مفهاش يعني ديانة كتير فيحسن ان يدخلها الذكر نقسل من الذكر ما امكان انما في السيرة مالوش عز نتكلم في السيرة ومكتبش رضي الله عنه مهما بأعا يعني أهل ولا أتذر من حديث أنس رضي الله عنه قال أهو ترد عن سيدنا أنس وسب سيدنا ببكر ودي حاجة مش كويسة من حديث أنس رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر شفت أبو بكر شفت مقامه ورى النبي على طول الله عليه وسلم بعده على طول ملتسق به هو مرضف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف أبو بكر شيخ كان اكبر من النبي بكام كان, كان أصغر. <تصفيق> <أه؟ أزغر. تصفيق> سيدنا ابو كان اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم بسنه وسيدنا عمر ها من النبي ب 14 سنه خلافته كم سنه عشرة ثمان سنين 10 سيدنا عمر خلافته 10 ومات نفس السن سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ماتوا في نفس السن 63 سنه يبقى معناته 12 سنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر اصغر من سنتين لا السماتية نعم تقريباً ما هوش بالضبط بالضبط يعني سيد نبو كان يعرف القبائل والقبائل ويعرفوه نبي الله شاب لا يعرف صلى الله عليه وسلم قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل وماشي طبعا في السفر يلقى القبائل ومحلات البدر المكان اللي ينزلوا فيه البدو يسموه المحلة يعني يحلوا فيه وينصبوا خيامهم ويعودوا فيقول هذا الرجل ويهديني السبيل يعني بيعرفني الطريق ويرشدني إليه فكأنه إيه؟ يعرض عشان ما يعرفوش المدى صلى الله عليه وسلم قال فيحسبوا الحاسب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 اللهم اصرعه فصرعه الفرس صرعه الفرس ثم قامت تحمحم قامت ايه اللي قامت فرس تحمهم تعمل صوت كده كده تعمل صوت فقال يا نبي الله مرني بما شئت قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان اخرا نهاري مصلحه له مصلحه كاتب يدفع عنهما الاذى ام له يمكن بقى عارف من وراء اهله البخاري وراء الامام احمد بس مش عارف لفظ بقى الله اعلم بيه نعم الفرس لا فصنعه دي مش على تذكير الفاعل فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم أو قال فإنه تجرجر في بطنه نار جهنم إبقى حين نقول تجرجر نظرنا إلى الفاعل وحين قلنا يجرجر لم ننظر إلى نوع الفاعل فكأننا قلنا فكان الذي يجرجر في بطنه الشيء الذي يجرجر في بطنه إيه هو؟ ما يهمناش بقى مزكة والمؤنس يعني الذي يجرجر في بطنه وهنا فالذي صرعه ما هو قال ايه اللهم صرعه فصرعه فكان ما صرعه باجابه الله للنبي لدعاء نبي صلى الله عليه وسلم الفرس يبقى بصرف النظر عن الفرس دي هو مذكر ولا مؤنث ما يذكر ويؤنث قد كالطريق مثلا سبيل والطريق تذكر وتؤنث فما يحصلش انه يذكرها ثم يؤنثها في نفس الكلام ان هذا يلبس على السامع يتصور السامع اختلاف الفاعلين او الضميرين ونحو هذا يعني فاذا كان عايز يستعملها مذكره يستعملها مذكره في المرتين مش كان مؤنثه زي ما الحال كلمه الحال مذكر ولا مؤنث يا الحال مذكر ولا مؤنث الغالب فيها التأميش. إنما قد تذكر. فلو قلت ذكرتها ماشي قمستها ماشي بس يمشي على نسق واحد مش مرة تقولها كده ومرة تقولها كده. لانك لو قلتها كده مرة وكده مرة هيتهيق لنا انك قصدك في ايه? في مرة الحال ومرة حاجة تانية. قصدك الحالة يعني. نقول مسلا في هذه الحالة الحال في هذه الحال الغالب في الغالب التانيس انما قد تذكر في هذا الحال في هذه الحال انه يقولوا على ايه حال كتير يقولوا كده ايه يبقى تستعمل للايه مؤنث كده وساعات يقولوا على اي حال عندما في الغالب تسمع على أي حاج <تصفيق> والبلد يعني فيه أشياء تذكرت عنه لأن هنا التذكير والتأنيس غير حقيقي ده استعمالي فقط لفظي مش مجازي لفظي لأنه ملهاش حقيقة كما تقول مجازي لما يكون لها حقيقة في التذكير والتأنيس فهذا تقول استعملت مؤنسة وهي مذكرة يعني خلفة الحقيقة إنما دي لهي مذكرة لهي مؤنس ده استعمال بس زي كلمة مثلا حية حية يعني تعبان مؤنس فإذا هي حيات تسعة فإذا إيه فإذا هي صعبان المبين على حاجة واحدة ولا كانوا حاجتين؟ حاجة واحدة لأن هي ديت مش المقصود هنا تسمية الجنس مش مقصود لمذكر ولا مؤنس كلمة ناملة تشمل مذكر نام ونحلة مش كده تشمل مذكر والمؤنس سام <تصفيق> مش هادئك ومش الاستعمال لأعتبر مجلس يعني استعمال لحنا اللبس حقيقة بس بس هو حقيقته ايه ان احنا نقول هي او هو على حاجة لفظ يسموه تقنيس لفظ يعني هو ما فيش مشحف لاستلاح ماشي ممكن يعني تبقى مجاز من جهة اخراجها عن كونها خارج نطاق التذكير والتقنيس فجعلناها في نطاق التذكير والتقنيس ممكن يعني مجاز من الجاز دي التخريج <تظهر> في علامه التانيث اتطهر في علامه التانيث اه اسامه اسد اسمه الاسد ويطلق على المذكر ومع ذلك فيه علامه التانيث اي قصوره برضو. عنترة ولا انه الحاجات اللي هي ضخمه في التذكير ها حمزه حمزه وعنترة طبعا ده حاجه فظيعه واسد بقى ولا ايه اسمه الاسد مش كده قلت قبل كده اسم الله نعم؟ طلحة اسم الايه ده؟ سيدة اكريمة وايه حاجة عظيمة اسم الفيل ايه قلنا لكم عليه قبل كده؟ اسم الاسد اسامة والفيل محمود المرة اللي جي فيها نحييه وبيغيب يجي تسعتاشر ويجي مرة نحييه واسم الزئب ايه يا احمد يا عسانة اسم التعلب ياه الزئب اسمه ايه محدش عارف امرأة القس ابدا يا بتو العلوم اللي مش عارف امرأة القس يسقط على طول فتا المستيك على طول النور طيب معلقته له ايطل ذبين وساقه نعامه وارخاء سرحان وتقريب تدفلي السرحان اللي هو ذئب والتدفل التعلق مش عارفين الحاجات دي يا اولاد الحصان بتاعه بيوصف الحصان يعني جمع كل ما محاسن الحيوانات اللي من عمز السقن طويلة أو المشعب كده وطريقة الجري بتاعت الزئب لما يصرع أوي تدفل تدفلي وتقريبه تدفل تدفل أما السرحان اللي هو الزئب ايه نيزة القيس ايها اللغويون من بين الشعراء بين الشعراء نمرة واحد انه من الطبقة العلي لهم اربعة دي اهم واحد نمرة اثنين انه اولهم زمنا نمرة ثلاثة انه احسنهم صورة كان مبدعا على, على رأي الايه او على لفظ المحدثين كان احسنهم ابداعا يجيب صور غريبة الشاء اخترعها هو وقاله كان معاه عفريت يعني بيمليه الحاجات دي يعني مش الواحد هو والعفريت يعمله الشعر اه عفريت بقى عربي تماما من اللي هو آه قالوا مع كل شاعر جني وكان يلقوا في أماكن بعيدة بعض الجان فيقولوا لهم القصايد اللي يقولها مثلا مرء القيسي اللي بص اللي قالها هو بعدين في حيث تبعيد عمره ما يقابل ولا فاستدلوا لأنه كل معه مع فريق وما يبعدش ما يبعدش يكون معه مع قد أغضوا واتطيروا في وكناتها بمنجردين كلمة منجرد دي لوحدها وقالين قيد الأوابد صورة مرعبة حدش قالها بكده ولا فكر فيه قيد الأوابد دي هيكل يعني هيكل كبير مكرن مفرن مقبلن مدبرن معا برضو صورة خيالية مش متوقعة ازاي مقبل ومدبر في نفس الوقت فيش حاجة كده يعني اجتماع هنا من ايه النقيضين انه من سرعته ما تلحق يعني تبص تلاقيه يعني انتش شايفه ورايحه اللي جاي لانه بين الايه الكر والفر بسرعة جبار كجول مودي صخر نحطه السيله من علي تشبيه طبعا هنا مش خطير قوي لما الحملات اللي قبل كده هي اللي ايه اه يعني طبعا اكثر من التشبيهات ولكن يعني الابداع في الصور التاني عشان عندنا كم واحد دره نلومه ايه خلالا شو الواحد ولا ايه طيب نرجع تاني صلى الله عن النبي وآله وصحبه وسلم وتسليما كثير حديث أم معبد الخزاعية من حديث هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر اسمه إيه قلنا اسمه مصطفى عامر ابن فهيرة عامر ابن فهيرة كانوا ثلاث ودليلهما اللي هو الخريت اللي قلنا عليه اللي هو دليل في الطريق ها؟ الليسي عبد الله ابن أريقت مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية من خزاع. وكانت امرأة برزة جلدة الجلدة يعني نقول رجل جلد يعني ايه او جلدة يعني قوية. جلد أو جلد على المبالغة مش عارف بقى النص جلدة قوية أما كلمة برزة من البروز وهو الظهور ومعنى أن المرأة برزة أنها تظهر للرجال وده معنى أنها عجوزة ده إن عند العرب كانت من الفتيات الشبات تحتجب من الرجال سواء كانوا قبل البعثة وبعد البعثة ده عادتهم وطبعهم يعني, يعني عندهم أدب في الهكاية دي فكان ما تخرجش فلما تكبر خلاص تخرج للرجال مها مش مشكلة بقى ستة كبيرة يعني عجوزة يعني فكلمة برزة معناها انها تظهر للرجال وده معناها انها عجوزة لا تحتجب عن الرجال وجلده يعني قوية تحتبي بفناء الايه الاحتباء هو ايه يعمل كده الاحتباء اعمل يا احمد الاحتباء كده تحتبه هناك في القعده دي لا شبك صوابعك في بعضيها بقى ايوه كده وامسك ركبك وخلي رجليك جنب بعض ايوه ادي الاحتباء كده بيتاً زرارة محتباً بفنائه ومجاشعاً وأبو الفوارس نحشاله محتباً هذا الاحتباء يقرى في انتظار الجمعة خشية النوم في الخطبة ماشي مش عارف البحوث للمة البحوث طيب تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم يظهر تسقي من يمر بها ولا حاجة زي كده تسقي وتطعم يعني تأكل وتشر فسألوها لحما وتمرا بيشتروا منه يعني عايزين لحم وتمر نشتري منك لحم وتمر فلم يصيب عندها شيئا من ذلك وكان القومه آآ آآ مرملين مسمتين السنة اللي هي الايه الجد ها؟ الشدة والجد مرملين يعني وعلى وع الارض على الحديده يعني ما بيبقاش عندهم حاجه ومسنتين يعني اصابتهم سنه يعني جد وسنه وس قصدي يعني جد بشده وقحط فكان ما عندهمش حاجه طبعا لما المطر ما منزلش الزرع ما يطلعش ما يرموا الزرع ويقعدوا جنبه عندهم ابار ولا عندهم حاجه يزرعوا بيها طبعا بيرموا البذره في فلما ما يطلعش الزرع الحيوان برده ما, ما ينموش عايز حاجه ياكلها ما عندهم نبات ياكله الحيوان فيبقى اللي نبات ولا حيوان والحيوان طبعا ما يكلش كويس ما يجيبش لبن وهنا ماء ويبقى قليل وهكذا يبقى الماء واجعلنا من الماء كل شيء حي فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شاء من ذلك وكان القوم مرملين مثنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشات يا أم معبد قالت شات خلفها الجهد عن الغنم مش قادرة إيه يظهر الغنم بياخدوه يسرح بقى يمكن يلاقوا عشب في أي حتة الغنم تاكل منه فدي حتى مش قادرة تخرج معه والله أعلم مجهودة أوي فمش قادرة تخرج مع بيت الغنم قال هل بها من لبن قالت هي اجهد من ذلك حتى ما فيهاش ايه لبن وطبعا كانت ذكر ولا انثى يا استاذ علاء الشادي كانت ذكر ولا انثى عارف طيب بتستاهل ولا لا يا اما مش داريان بنقول ايه؟ يا اما داريان بس مخك على قدة ازاي تكون ذكر ويه عن اللبن نقول طور تقولوا احلبوه مدام بيسأل عن اللبن تبقى ايه؟ ألثة ألثة بس ما فيهاش لبن لازم تفوقوا معايا شوية تباعدين بعيد ليه؟ عشان ما ينالكوش من اللساني دعلوا لي هنا أريد تسندوا سندوا هنا قريب حتى الواحد يبقى قالت شات قلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك حتى لبن ما بقاش فيها لبن قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها كانت يعني في احتمال تحلب فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها يده الشريفة المبجلة المعظمة المكرمة المكرمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت صلى الله على النبي وآله تفاجت لما تتفاجت تبعد رجلها كده لما يكون اللبن كتير هيملأ الضرع انت عارف ان اللبن ما بيبقاش في الضرع على طول انما لما تحن يعني يجي ابنها يمص كده في ضرعها تحن. تحن يوم نازل اللبن فوربنا يخلق اللبن في الضرع يتكون اللبن ويملأ الضرع لولا لو كان كتير تقوم تفرج ايه رجليها كده علشان بيملى المكان وهي طبعا ما فيهاش حد خالص ما عليه ودرت ودرت يعني نزلت لمل كل هذا كالضر إذا تركته قر كلما حلبته در وإذا تركته إيه؟ قر يعني فضل ما ينزلش يعني فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعى بإناء يربض الرهطة يربض إذا ربض الشيء يعني نزل في الأرض ما قدرش يشيل نفسه فيق القوفة في إيه هبط فيقولوا لما يكون حاجة تفضل تشرب تشرب لما تتميلي خالص نقول عندنا مثلا ماء أو لبن أو طعام يربض القوم يعني ايه تأكلوا لما تتميلي فدعا بإناء قالوا هاتلي إناء كبير كده ايه يقضي الراهة كلهم سكت رحت.. مش عارفه عدده كام قلناها قبل كده كام 40 يعني امم راسه كده, كده. اللي قال من الالم 3 ل 9 مثلا فَحَلَبَ فِيهِ سَجًّا السج شدت السيولة قال تعالى في سورة عمّة ماءً ايه؟ فجاجة يصب يسيل حتى علىه البهاء رغوة اللبن يعني أخرك بتقول لي أعطي رغوة زبن مالوش الرغوة اللي على وش اللبن ده وده طبعا إمتى تيجي الرغوة لو أنت صبيت اللبن بالراحة كده يعمل رغوة لا الرغوة بتيجي من تداخل الهواء مع السائل وتداخل الهواء مع السائل لما يبقى السائل مش ماشي بانسيابيه ينزل يقولوا عندنا في الميكانيكا المواقع تربلنت يعني ينزل ايه رايح وجاي كده فالقوم الهوا يدخل فيه انما لو لو كان ميه قليله قوي تمشي لها من الراء نعم <تصفيق> لا توميت يمشي الايه في خطوط متوازيه مع بعضيها كده فالهواء ما يدخلش ما تعملش رغوه فده معناه ان كان بينزل ايه كتير انه ينزل كتير بقى يعني ورا بعضه غير لما يقعد يعصر كده ينزل خيط رفيع ولا هواء ولا غيره بتاع العصير علشان يش يبدا يحط العصير في الكوباي ويرافعها لفوق ويقلب جامد فما يرفعها لفوق الجامد يقوم إيه؟ تنزل قوي عشان بيقلب جامد تنزل كتير وبعدين كمان المسافة دي تسمح للي هو يخش فتعمل رغاوي فوق العصير فيبقى تلت الكوباية رغاوي والعصير تلتين بس فحلب فيه سجن حتى علىه البهاء الراهة 23 عشرة بتقين بقى اه وقيل مدون ال من الرجال يعني 9 من 3 ل مش من 3 ل10 واحد يعني مش مشكله <تصفيق> يعني الخلاف ال9 ولا ال10 الرجال والرجال طبعا يشربوا ايه وياكلوا اكتر علشان بيعملوا مجهود ويروحوا يجوا مجهود عضلي كبير مش كده قلنا إذا فقدنا صبرنا صبر الرجال وإذا وجدنا أكلنا أكل الرجال فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسق أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا قرابوا بيقول قرروا الشربة حتى بالغوا في الري ارتقوا قوي شربوا وبعد ما نزل اللبن يعني ونستق شرب تاني ونرجعيش خب تاني كل ما يعني العملية تسلك شوية ايه حنفي على ما, على ما يستف الحاجات ما تحط حاجات من كده في قناء تملاها تقعد تهزها بقى وتعملها كده تقوم تيه تستف على واحدها تلاقي ميقص وقعدين يعمل تاني وقعدين يهز يعمل كل ما يستفه يشربه تاني ده دي خبرة الناس العتولة في الاكل يعني وشربوا كلهم حتى ارادوا ثم حلب فيه الثانيه يا حبيبي بسم الله ملاه حاجة تقضي 10 رجاله كده واداهولهم شربوا لما وبعدين خدوا حلب ثاني يعني حلب ثاني ايه يعني المعزه ولا نعجه حاجه صغيره تحلب يقضي 10 رجاله يشربوا وانه ياخد يحلب ثاني صلى الله عليه وسلم ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى مل الإناء ملتين ثم غادره عندها سبهلها صلى الله عليه وسلم ثم بايعها يعني على الإسلام ثم ارتحلوا عنها فقل ما لبثت يعني وقت قليل كده حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا هزالا مخهن قليل المعيز اللي كانت قوية شوية خدها يسعى بيها تأكله فترجع بقى المفروض يعني متينة شوية لا هنا رجعت معاه الايه الهزال اللي ايه عم يخبطهم في بعض يعني ما لقاش لان في جفاف فما فيش نبات فما لقاش حاجه ياكلها يعني داخلهن بس مش عارف قصده هنا في الروايه ايه مخه الشيء يعني لبه يعني داخله ما بداخله معرفش بقى يظهر ان هما يعني هزل او يعني مفهومش حالا وانش عارف اصدق ايه فلما رأى ابو معبد من اعجبه قال من اين لك هذا يا ام معبد والشاء عازب حائل حائل ولا حلوب ولا حلوب ولا حلوبة في البيت هنا طبعا فيه عدة معجزات مع بعضي الشياه اللي موجودة في البيت عازب عازب معناها نقول ايه يعذب عن الشيء يبعد عنه عاذب يعني بعيدة عن المرأة البعد هنا عن الايه؟ عن المرأة المعجزة التانية انها حائل حائل يعني غير حامل لم تحمل حملتش وما في الايه ما في البيت حلوب قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك <تصفيق> إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد وصفيه قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه أبلج يعني مشرق يقولوا أبلج الصبح يعني اتضح نوره صلى الله عليه وسلم رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق ها؟ حسن الخلق هو حسن الخلق وحسن الخلق يعني هو كون بيكلمها باسلوب حسن وانه حلب لها وسب لها لبن كتير وكان ممكن يقول يعني انت ما كانش عندك حاجة ده لبن ده بتاعنا احنا ولا حسن الخلق لم تعبه تجلة ما لوشكرش صلى الله عليه وسلم عظم البط طبعا ده عيب صلى الله عليه وسلم لم تعبه مش عرف ولا تجلى ولم تزريه صعله, صعله صغر الرأس وسيم يعني جميل الخلق وسيم قسيم في عينيه دعج وسيم يعني جميل الخلقه قصيم ما مش عارف يعني هي الحقيقه يعني جسمه ممتاز حد ولا تصور لا لا مش نعرف حاجه معتمده شويه ومش بنحب بعضينا يبقى هنعتمد قوله يعني لا بالله في الفرح المعود <تصفيق> في عيمايه دعج يعني شديد السواد العين السواد العين شديد صلى الله عليه وسلم وفي أشفاره وطف يعني طويل طول وطف يعني طول طول اشجار العين وفي صوته صهل يعني لا صوته رفيع قوي ولا هو صوته ايه برضه تخين الصهل زي صهيل الخيل كده مش مسرسع قوي ولكنه ماهوش تخين برضو والله أعلى قال ليس بحد الصوت إنما وفي عنقه سطع طبعا معروف كلمة ايه سطع يعني أشرق وظهر و... فيقوله إذا كان عنقه فيه طول يعني ماهوش رأبت سيارة أو يعني ويقول في عنقه سطع إشراق وطول إشراق وطول الظهور في لحيته كثاثة يسف اللحية صلى الله عليه وسلم بيقول دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها أزج أقرن الأزج الأقرن اللي هو دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر صلى الله عليه وسلم أزج يعني الحواجب فيها وفيعة شوي اشتخين واقرا يعني بينهم والله اعلم يظهر شعارات كده بين الحاجبين فيها شيء من الاتصال ان فعليه الوقار وان تكلم سماه وعلاه البهاء البهاء هنا بقى بالمعنى التاني حوسنا المظهر آه يا اللهي نصيبك صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد لو تشوفوا من بعيد تلقيه إيه أجمل الناس وأبهاه وأبهاه يعني أبها الناس أحياناً يقولوا كده وإحنا المستعمل عندنا نقول وأبهاهم أجمال الناس وأبهاهم لا تعد على الناس إنما العرب كان يقولوا كده آه. يقول سيدنا الصحابي وأنا أقوى الشباب وأجلده يومئذ وأجلده الشباب يعني أجمل الناس وأبهاه من بعيد طب من قريب بقى تشوفوا من قريب صلى الله عليه وسلم وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نذر, لا نذر ولا هذر لا نذر, لا نذر ولا هذر طبعا عايزين بقى احنا تشكيل الحديث ده النذر معروف ان هي القدير نقول الا النذر اليسير دي واضحه اما الهذر ده او الهذر كلام اللي مش واضح يعني يقول كلام كده ما انتش عارف بيقول ايه هنا طبعا بيقول في في كلامه بين وواضح ليس كثيرا وليس قليلا ليس قليلا دي جايبها منين مش عارف بس القليل الايه التافه, التافه؟ انما ليس كثيرا وليس قليلا يعني لا قليل ويبقى ليس كثيرا كان منطقه خرزات خرزات خرزات نظم يتحدث دردا خرزاته نظم العقد في خرزات يعني لقالق أو أي حاجة مخروزة يعني فيها بيخرموها ويحطوها في الحق في الخيط بتاع النظم يعني بتاع العقد فلو أنت جيت قطعته من حتة كده ومسكته تنزل واحدة وردتانية كده كأنه حاجات جميلة كده بتنزل لان طبعا مش بيجيبوا حاجات شكلها وحش يحطوها يا جمعة. دايما الخارز ده دا بحاجات حلوة حجار كريمة بتبقى حاجات ممكن بحصول بيها المنطق زي ممكن ممكن برضو كأن منطقه خرزاته نظم يتحدرنا ربعة الربعة لهو متوسط الطول لهو طويل اوي طول يذن ولا قصير قصر يذن متوسط صلى الله عليه وسلم لا تشنأه من طول يعني لا تذن طوله ولا تقتحمه عين من قصر يبقى لا تحتقره لقصره يعني لا تذم طولا فيه ولا قصرا انما هو وسط الطول المحمود ما تقولش ده قصير شويه ولا طويل شويه وسط غصن بين غصنين ده هو برضه ايه التوسط فيه العود عوده فهو انذر الثلاثه منظرا او يمكن قصدا ان هم كانوا ثلاثه ابن فهيره مع سيدنا ابو بكر فهو انذر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به حيطونا به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوض محشود محفوض يعني مخدوم يعني الناس تخدمه أقول لي خدم وحشب يعني هم نقول الحشد يعني الناس المؤتلفة المجتمعة مع بعضيها فالمحشود هو الذي لا ليس منفرد معاه ناس يعني الناس دايما حواليه كده مش سايبينه مش سائلين فيه لا دايما ايه محوطين بيه علشان يحتاج حاجه ولا كده صلى الله عليه وسلم عشان يحتاج حاجه يعملوها ويمتفعوا هم هم المنتفعين قربهم معونه وبركه ونور وهدايه ونجاه وكل حاجة صلى الله عليه وسلم لا عابس ولا معتد عابس مفهومة ما يعبس ما عرفش بقى معتد دي قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصاحبه ولا ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون صاحبه اسمعوا صوت مش عارفين من اللي بيقول وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي فيالق صيّن ابناء قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي ليهنى أبا ليهني والله أعلم ليهنئ ابا بكر سعاده جده بصحبته من يس من يسعد الله يسعد وليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي او بمرصدي سلوا اختكم عن شاتها واناث فإنكم فانكم ان تسألت فإنكم إن تسألوا الشاتة تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريما ضرة الشاتي مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد مورده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم كما آمننا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وتسقينا بيده الشريفة شربة هميئة لا نظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم الزبير رضي الله عنه للنبي وأبي بكر رضي الله عنه قال ابن شهاب الزهري اخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب بيض الله على نبينا محمد وعلى أيضا صحبه أجمعين وبهذا نكون انتهينا من مرحلة الهجرة المرة القديمة بإذن الله الباب الرابع المرحلة المدنية إن شاء الله تعالى